بسم الله الرحمن الرحيم 123. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 124. ألم يجعل كيدهم في تضليل 125. وأرسل عليهم طيرا أبابي 126. بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول